وراء ذلك هُمُ هم العادون والذين and إناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين خلقوا الله لقطب وتم فخلقوا المبغض عظاما فخلقوا المبغض عظاما فتبارك الله أحسن الخالق وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ لِحِقْمَةٍ ۚ لَقُمْ فِيهَا فَوَاكِهُ كَمِثْلِ الرُّسُمِ مِنْهَا تَأْكُلُونَ وَسَجَّرَةً تَنْتُجُ مِن طُورِ سِينٍ آكَمُ Altyazı M.K. 119. وعلى الله في بطونها ولكم فيها منابع thank mm -hmm. Haydu <San> ayet fadıl alaykom ve lo sha Allahu <San> la Amen. <laughs> What thou? وَ وَقَلََّ لَهُ مِنْ قَ ملَذينَ كَطَ وَكَزَهُُ بِ لِق إِ وأترفناهم في الحياة الدنيا ماذا إلا بشهم مثلكم يقول من ما تأكلون من اشتراه <تصفيق> الدوم كونا اخرين ما تس Okay. tak I I'm not ko بل لا يستون إن الذين هم من خشية ربه All oh. right. Hello. Quan Bala But... يقولون لله فلا تتقون قل من بيد ذي ملكوت كل شيء اَمَّا تَسْحَوْنَ بَلْ أَتَيْنَا بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ بَتَّغَوْا اللَّهَ مِنْ وَلَا I'm oh Allah'a emanet İllâ Rabbi inne mâ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 يا رب كلا هو قائلها ومن Ah! Yeah. Uh... a i z ونحروا أنفسهم في <تصفيق> جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى لِتُمْ أَنَّ مَا قَالُقُونَكُمْ عَذَابٌ